مثل ما ملكت يدي فقائما حال من رجل وبينا حال من شحوب ومثلها حال من لائم ومنها أن تخصص النكرة بوصف أو بإضافة فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا وكقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسين ومثال ما تخصص بالاضافه قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين ومنها أن تقع النكره بعد نفي أو شبهه وشبه النفي هو الاستفهام والنهي وهو المراد بقوله أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه فمثال ما وقع بعد النفي قوله ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم فلها كتاب جملة في موضع الحال من قرية وصح مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها ولا يصح كون الجملة صفة لقرية خلافا للزمخشري لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف وأيضا وجود إلا مانع من ذلك إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف وممن صرح بمنع ذلك أبو الحسن الأقفش في المسائل وأبو علي الفارسي في التذكرة ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله يا صاحي هل حم عيش باقيا سترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل؟ ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغي مرء على مرئ مستسهلا وقول قطري بن الفجاء لا يرك احد أحد إلى الإحجام يوم الوظى متخوفا لحمامه واحترز بقوله غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النفرة مسوغ من المسوغات المذكورة ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل وقولهم عليه مئة بيضا وأجاز سيبويه فيها رجل عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما انتهى وسبق حال ما بحرف جر قد أبول نعوه فقد ورد مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف فلا تقول فيه مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك وتابعهم المصنف لورود السماء بذلك ومنه قوله لئن كان برد الماء هيمن صاديا الي حبيبا انها لحبيب فهيمان وصاديا حالان من الضمير المجرور ب وهو الياء وقوله فان تكو ازواد اصبن ونسوه فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال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 لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل فتقول ولو قالوا ما اوحينا تا حنيفا خليفه فحنيفا حال من ابراهيم والملة كالجزء من المضاف إليه إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها فلو قيل في غير القرآن أن اتبع إبراهيم حنيفا لصح فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه فمثال تقديمها على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا فدعا زيد ضاحكا ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا لأن فعل التعجر غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل لم يجز تقديمها عليه وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله فلا تقول زيد ضاحكا أحسن من عمر بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمر ضاحكا انتهى وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا ليعمله كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر لا يجوز تقديم الحال على عامله المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور نحو تلك هند مجردة وليت زيدا أميرا أخوك وكأن زيدا راكبا أسد وزيد في الدار أو عندك قائما فلا يجوز تقديم الحال على عامله المعنوي في هذه المثل ونحوها فلا تقول مجردة تلك هند ولا اميرا ليت زيدا أخوك ولا راكبا كأن زيدا أسد وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف نحو زيد قائما عندك والجار والمجرور نحو سعيد مستقرا في هجر ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه في قراءة من كسر التاء وأجازه الأخفش قياسا ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة واستثني من ذلك هذه المسألة وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى فإنه يعمل في حالين إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا وزيد مفردا أنفع من عمر معانا فقائما ومفردا منصوبان بأحسن وأنفع وهما حالان وكذا قاعدا ومعانا وهذا مذهب الجمهور وزعم السيرافي أنهما خبران منصوبان بكان المحذوفة والتقدير زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمر إذا كان معانا ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرهما عنه فلا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه ولا تقول زيد أحسن منه قائما قاعدا انتهى والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فاعلم وغير مفرد يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد فمثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا فراكبا وضاحكا حالان من زيد والعامل فيهما جاء ومثال الثاني لقيت هندا مصعدا منحدره فمصعدا حال من التاء ومنحدره حال من هند والعامل فيه ما لقيته ومنه قوله لقي ابني أخويه خائفا منجديه فاصابوا مغنما فخائفا حال من ابني ومنجديه حال من أخويه والعامل فيهما ما لقيا فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني لسمين وثانيهما لأول لسمين. ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء انتهى وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعتفل أرض مفسدة. تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة فالمؤكدة على قسمين وغير المؤكدة ما سوى القسمين فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها وهي المراد بهذا البيت وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر او وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثر. فمثال الأول لا تعث في الأرض مفسدا ومنه قوله تعالى ثم وليتم مدبرين وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ومن الثاني قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا وقوله تعالى سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره انتهى وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة وهي ما أكدت مضمون الجملة وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزآها معرفتان جامدان نحو زيد أخوك عطوفا وأنا زيد معروفا ومنه قوله أنا بندارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عاري فعطوفا ومعروفا حالا وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحقه عطوفا وفي الثاني أحق معروفا ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تقول عطوفا زيد أخوك ولا معروفا أنا زيد ولا توسطها بين المبتدأ والخبر فلا تقول زيد عطوفا أخوك وموضع الحال تجيء جملة جاء زيد وهو ناوي الرحلة والأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية إما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها نحو جاء زيد وعمر قائم التقدير إذ عمر قائم والضمير والواو معا نحو جاء زيد وهو ناوي الرحلة انتهى وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها نوي له المضارع جعل مسندة الجملة الواقعة حالاً إن صدرت بمضارع مثبت لم يجوز أن تقترن بالواو بل لا تربط إلا بالضمير نحو جاء زيد يضحك وجاء عمر تقاد الجنائب بين يديه ولا يجوز دخول الواو فلا تقول جاء زيد ويضحك فإن جاء من لسان العربي ما ظاهره ذلك أول على إضمار مبتدأ بعد الواو ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدا وذلك نحو قولهم قمت وأسك عينه وقوله فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا فأسك وأرهنهم خبران لمبتدا محذوف والتقدير وأنا أسك وأنا أرهنهم انتهى وجملة الحادث وما قدما بواوين أو بمضمر أو بهما الجملة الحالية إما أن تكون ستية أو فعلية والفعل مضارع أو أن يربط بالواوي وحدها أو بالضمير وحده أو بهما فيدخل في ذلك الزملة الاسمية مثبتة أو منفية والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي فتقول جاء زيد وعمر قائم وجاء زيد يده على رأسه وجاء زيد ويده على رأسه وكذلك المنفي وتقول جاء زيد لم يضحك أو ولم يضحك أو ولم يقم عمرو وجاء زيد وقد قام عمرو وجاء زيد قام أبوه وجاء زيد وقد قام أبوه وكذلك المنفي نحو جاء زيد وما قام عمرو وجاء زيد ما قام أبوه أو وما قام أبوه ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالواو وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إدمار مبتدا كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني بتخفيف النون والتقدير وأنتما لا تتبعاني فلا تتبعاني خبر لمبتدا محذوف انتهى والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حظيل يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا فمثال ما حذف جوازا أي قال كيف جئت فتقول راتبا تقديره جئت راتبا وكقولك بلا مسرعا لمن قال لك لم تسر والتقدير بلا سرت مسرعا ومنه قوله تعالى أيحسب الإنسان ألا نجمع عظاما؟ بلا قادرين على أن نسوي بنانا التقدير والله أعلم. بلا نجمعها قادرين. ومثال ما حذف وجوبا قولك زيد أخوك عفوفا ونحوه من الحال المؤكدة لمضمون الجملة وقد تقدم ذلك. وكالحال النائبة منار الخبر نحو ضربي زيدا قائما التقدير إذا كان قائما وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قوله اشتريته بدرهم فصاعدا وتصدقت بدينار فسافلا فصاعدا وسافلا حالان عاملهما محذوف وجوبا والتقدير فذهب الثمن صاعدا وذهب المتصدق به سافلا وهذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذكره حظل أي بعض ما يحذف من عامل الحال منع ذكره انتهى التمييز اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسرة كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا تقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيانا ومميزا وتمييزا وهو كل ثن نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال نحو طاب زيد نفسا وعندي شبر أرضا واحترز بقوله متضمن معنى من من الحال فإنها متضمنة معنى فيه وقوله, وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله كاسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل قائم فإن التقدير لا من رجل قائم وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة فالمبين إجمال الذات هو الواضع بعد المقادير وهي الممسوحات نحو له شبر أرضا والمكيلات نحو له قفيز برا والموزونات نحو له منوان عسلا وتمرا والأعداد نحو عندي عشرون درهما وهو منصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرون والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول نحو طاب زيد نفسا ومثله اشتعل الرأس شيبا وغرست الأرض شجراً ومثله وفجرنا الأرض عيونا فنفسا تمييز منقول من الفاعل والأصل طابت نفس زيد وقول من المفعول والأصل غرست شجر الأرض فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل والناصب له في هذا النوع العامل الذي قبله انتهى وبعد ذي وشبه هجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذى والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهب أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات وهو ما دل على مساحة أو كيل أو وزن فيجوز جر التمييز بعد هذه الإضافة ان لم يضف إلى غيره نحو عندي شبر أرض وقفيز بر ومنوى عسل وتمر فإن اضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو ما في السماء قدر راحة سحابه ومنه قوله تعالى فلن يقبل من احدهم ملء الأرض ذهبا وأما تمييز العدد فسيأتي حكمه في باب العدد انتهى والفاعل نصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا نحو أنت أعلى منزلا وأكثر مالا فمنزلا ومالا يجب نصبهما إذ يصح جعلوهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا فتقول أنت على منزلك وكثر مالك ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة فيجب جروه بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه ينصب حينئذ نحو أنت أفضل الناس رجلا انتهى وبعد كل مقتضى تعجبا ميزك أكرم بأبي بكر أبا يقع التميز بعد كل ما دل على تعجب نحو ما أحسن زيدا رجلا وأكرم بأبي بكر أبا ولله درك عالما وحسبك بزيد رجلا وكفى به عالما ويا جارة ما أنت جارة انتهى وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد يجوز جر التمييز بمن ان لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد فتقول عندي شبر من أرض وقفيز من بر ومنوان من عسل وتمر وغرست الأرض من شجر ولا تقول طاب زيد من نفس ولا عندي عشرون من درهم انتهى وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف فلا تقول نفس طاب زيد ولا عندي درهما عشرون وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف، فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي ومنه قوله: أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب وقوله ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومر عويت وشيب الرأس يشتعل، ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك. وجعله في هذا الكتاب قليلا فإن كان العامل غير متصرف فقد منع التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيد رجلا أو غيره نحو عندي عشرون درهما وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك نحو كفى بزيد رجلا فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب فمعنى قولك كفى بزيد رجلا ما أكفاه رجلا قد تم بعون الله تعالى وحسن تأييده الجزء الأول من شرح العلامة بن عقيل على ألفية بن مالك وحواشين عليه التي سميناها منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني مفتتحا بحروف الجر. بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني من شرح ابن عقيل قاط القضاء بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري على ألفية الإمام الحجة السبت ابي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك رحمهما الله تعالى حروف الجر هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر وتقدم الكلام على خلى وحاشى وعدى في الاستثناء وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر فأما كي فتكون حرف جر في موضعين أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية نحو كيمة أي لمة فما استفهامية مجرورة بكي وحذفت أليفها لدخول حرف الجر عليها وجيء بالهاء للسكت. الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد وأما لعل فالجر بها لغة عقيل ومنها قوله لعل ابي المغوار منك قريب وقوله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن امكم شريم فابي المغوار والاسم الكريم مبتداان وقريب وفضلكم خبران ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدا فهو كالباء في بحسبك درهم وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها وأما متى فالجر بها لغة هزيل ومن كلامهم أخرجها متى كمه يريدون من كمه ومنه قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيجف وسياتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجر إلا المضمر فتقول لولايا ولولاك ولولاه فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورات بلولا وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لا تعمل في الظاهر نحو لولا زيد لأتيتك وزعم المبرد ان هذا التركيب أعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله أتطمع فينا من أراق دما أنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن وقوله وكم موطن لو لا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة النيخ منهوي انتهى بالظاهر اخصص منذ مذو حتى والكاف والواو ورب واتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاكها ونحوه أتى من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان فإن كان الزمان حاضراً كانت بمعنى في نحو ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب وهذا معنى قوله واخصص بمذ ومنذ وقته وأما حتى فسياتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له وقد شذ جرها للضمير كقوله فلا والله لا يلفي أناس فتنحتاك يا ابن أبي زياد ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم ولغته ذيل إبدال حائها عينا وقرأ ابن مسعود فتربصوا به حين وأما الواو مختصة بالقسم وكذلك التاء ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لأفعلن وقد سمع جرها لرب مضافا إلى الكعبة قالوا ترب الكعبة وهذا معنى قوله والتاء لله ورب وسمع أيضا تالرحمن وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك وهذا غريب ولا تجر رب إلا نكرة نحو رب رجل عالم لقيت وهذا معنى قوله وبرب منكرة أي وخصص برب النكره وقد شذ جرها ضمير الغيبة كقوله واهن رأيت وشيكا صدع اعظم وربه عطبا أنقذت من عطبه كما شد جر الكاف له كقوله خل الذنابات شمالا كسبا وأم أو عال كها أو أطربا وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا وهذا معنى قوله وما رووا البيت. أي والذي روي من جر رب المضمرة نحو ربه فتى قليل وكذلك جر الكاف المضمرة نحو كها بعض وبين وبتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكره كمال باغ من مفر تجيء من للتبعيض ولبيان الجنس ولبتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدا فمثالها للتبعيض قولك أخذت من الدراهم ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى فجتنب الرجس من الأوثان ومثالها لبتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومثالها لبتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقول الشاعر تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب ومثال الزائدة ما جاءني من أحد ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة الثاني أن يسبقها نفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من أحد والاستفهام نحو هل جاءك من أحد ولا تزاد في الايجاب ولا يؤتى بها جارة لمعرفة فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخفش وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم وأجاز الكوفيون زيادتها في الايجاب بشرط تنكير مجرورها ومنه عندهم قد كان من مطر أي قد كان مطر انتهى للانتها حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام والأصل في هذه الثلاثة إلى فلذلك تجر الآخرة وغيره نحو سرط البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر ولا تجر غيرهما فلا تقول سرط البارحة حتى نصف الليل واستعمال اللام للانتهاء قليل ومنه قوله تعالى كل يجري لأجر مسمى ويستعمل من والباء بمعنى بدل فمن استعمال المن بمعنى بدل قوله عز وجل أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي بدلكم وقول الشاعر جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقا أي بدل البقول ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم أي بدلها وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا وركبانا انتهى واللام للملك وشبهه وفي تعذية أيضاً وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبم ببا وفي وقد يبينان السبب تقدم أن اللام تكون للانتهاء وذكرها هنا أنها تكون للملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض والمال لزيد ولشبه الملكي نحو الجل للفرس والباب للدار وللتعدية نحو وهبت لزيد مالا ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وللتعليل نحو جئتك لإكرامك وقوله وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض العصفور بلله القطر وزايدا قياسا نحو لزيد ضربته ومنه قوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون وسماعا نحو ضربت لزيد وأشار بقوله والظرفية السبب إلى آخره إلى معنى الباء وفي فذكر أنه مشترك في إفادة الظرفية والسببية فمثال الباء للظرفية قوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل اي وفي الليل ومثالها للسببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ومثال في للظرفيه قولك زيد في المسجد وهو الكثير فيها ومثال هذه قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض انتهى بالبستع وعد عوض الصقي ومثل مع ومن ومنوعا بهمطقي تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وللتعديه نحو ذهبت بزيد ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم ومنه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وللإلصاق نحو مررت بزيد وبمعنى مع نحو بعتك الثوب بطرازه أي مع طرازه وبمعنى من كقوله شربنا بماء البحر أي من ماء البحر وبمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب أي عن عذاب وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك انتهى. على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل تستعمل على للاستعلاء كثيرا نحو زيد على السطح وبمعنى في نحو, نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في حين غفلة وتستعمل عن للمجاوزة كثيرا نحو رميت عن القوس وبمعنى بعد نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق وبمعنى على نحو قوله لا هبن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني أي لا أفضلت في حسب عليّ كما استعملت تعالى بمعنى عن في قوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها أي إذا رضيت عني انتهى شبه بكاف وبه التعليل قد يعناوز إذا لتوكيد ورد تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء ومما زيدت فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقق أي فيها المقق أي الطول وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تسمعون الأقرط قال كهين أي هينا انتهى واستعمل اسما وكذا عن وعلا من أجل ذا عليهما من دخلا استعمل الكاف اسما قليلا كقوله اتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهم وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب ومنه قوله غدت من عليه بعدما تم ضمقها تصل وعن قيض بزيزاء مجهلي أي غدت من فوقه وقوله ولقد أراني للرماح رديئة من عيميني تارة وأماني أي من جانب يميني انتهى ومذ ومنذ اسماني حيث رفع أو أولي الفعلك جئت مذدع وإي جر في مضي فكم هما وفي الحضور معنا في استب تستعمل مذ ومنذ اسميني إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا فمذ خبره ما بعد وكذلك منذ وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما ومثال الثاني جئت مذدعا فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر بمعنى من إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وبمعنى في إن كان حاضرا نحو ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا انتهى وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى مما خطاياهم أغرقوا وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم انتهى وزيد بعد رب والكافي فكف وقتليه ما وجر لم يكف تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل كقوله فان الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار وقد تزاد بعدهما فلا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله ماوي يا ربتما غارة. شعواءك كاللذعة بالميسم وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارمه انتهى وحذفت ربه فجرت بعد بل والفاو بعد الواو شاع ذا العمل لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في رب بعد الواو وفيما سنذكره وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا فمثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترقن ومثاله بعد الفاء فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فالهيتها عن ذي تمائم محولي ومثاله بعد بل قوله بل بلد من ملء جاجي قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه والشائع من ذلك حذفها بعد الواو وقد شذ الجر برب محذوفة من غير أي تقدمها شيء كقوله رسم دار وقفت في طلله كنت أقضي الحياة من جلله انتهى وقد يجر بسوار بلد حذف وبعضه يرى مضطردة الجر بغير رب محذوفا على قسمين مضطرد وغير مضطرد، فغير المضطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت خير والحمد لله والتقدير على خير، وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالاكف الأصابع أي أشارت إلى كليب، وقول وقوله وكريمة من آل قيس ألفته. حتى تبذخ فارتقى الأعلام أي فارتقى إلى الأعلام والمضطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا فدرهم مجرور بمن محذوفه عند سيبويه والخليل وبالإضافة عند الزجاج فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وابقي عمله وهذا مطرد عندهما في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر انتهى الإضافة نون تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف كطور سينا والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذ لما سوى زينك وخصص أولى أو أعطه التعريف بالذي تلا. إذا أريد إضافة اسم إلى آخر، حذف ما في المضاف من نون تلي الاعراب وهي نون التثنية أو نون الجمع، وكذا ما ألحق بهما أو تنوين وجر المضاف إليه. فتقول: هذان غلام زيد وهؤلاء بنوه وهذا صاحبه. واختلف في الجار للمضاف إليه. فقيل هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو في. وقيل هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في وهو اختيار المصنف وإلى هذا أشار بقوله وانوي من إلى آخره وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره وإلا فالإضافة بمعنى اللام فيتعين تقدير من ان كان المضاف إليه جنسا للمضاف نحو هذا ثوب خز وخاتم حديد والتقدير هذا ثوب من خز وخاتم من حديد ويتعين تقدير فيه إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا أي ضرب زيد في اليوم ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار فإن لم يتعين تقدير من أو فيه فالإضافة بمعنى اللام نحو هذا غلام زيد وهذه يد عمر أي غلام لزيد ويد لعمر وأشار بقوله وقصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد وهذه لا تفيد الاسم تقصيصا ولا تعريفا على ما سنبين والمحضة ليست كذلك وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرا نحو هذا غلام امرأة وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة نحو هذا غلام زيد وإن يشابه المضاف يفعل واصف عن تنكيره لا يعذل كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة تسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة وهو غير المحضه وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل أي الفعل المضارع وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال فمثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا، وهذا راجين ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأبي وهذا مروع القلب ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الامل فإن كان المضاف غير وصف او وصفا غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد واسم الفائل بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمس وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل إلى أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المخضى لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا ولذلك تدخل رب عليه وإن كان, مضا وإن كان مضافا لمعرفة نحو رب راجينا وتوصف به النكرة نحو قوله تعالى هديا بارغ الكعبة وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية وأما القسم الأول فيفيد تخصيفا أو تعريفا كما تقدم فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية وسميت محضه أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضه فإنها على تقدير الانفصال تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا ومعناهما متحد وإنما أضيف طلبا للخفة انتهى ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضه فلا تقول هذا الغلام رجل لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما وأما ما كانت إضافته غير محضه وهو المراد بقوله بذا المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت فكان القياس ايضا يقتضي ألا تدخل الأرف واللام على المضاف فيه لما تقدم من أنهما متعاقبان لكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل الالف واللام على المضاف إليه كالجعد الشعر والضارب الرجل أو, أو على ما أضيف إليه المضاف إليه كزيد الضارب رأس الجاني فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة فلا تقول هذا الضارب رجل ولا هذا الضارب زيد ولا هذا الضارب رأس جان هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر ويدخل في هذا المفرد كما مثل وجمع التفسير نحو الضوارب أو الضراب الرجل أو غلام الرجل وجمع السلامة لمؤنث نحو الضاربات الرجل أو غلام الرجل فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف ولم يشترط وجودها في المضاف إليه وهو المراد بقوله وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنن وجمعا سبيله اتبع أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنن أو جمعا اتبع سبيل المثنى أي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم يغني عن وجودها في المضاف إليه فتقول هذان الضاربا زيد وهؤلاء الضاربو زيد وتحذف النون للإضافة انتهى ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به فلا بد من كونه غيره إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى كالمترادفين وكالموصوف وصفته فلا يقال قمح بر ولا رجل قائم وما ورد مهما لذلك مؤول كقولهم سعيد كرز فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم فكأنه قال جاءني مسمى كرز أي مسمى هذا الاسم وعلى هذا يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة كقولهم حبة الحمقاء وصلاه الأولى والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى فالحمقاء صفة للبقلة لا للحبة والأولى صفة للساعة لا للصلاة ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة وأقيمت صفته مقامة فصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى فلم يضف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره انتهى وربما أكسب ثان أولى تأنيثا كان لحذف موهلا قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطعت بعض أصابعه فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه ومنه قوله مشين كما اهتزت رماح تسفهت اعاليها مر الرياح النواسمي فأنت المر لإضافته إلى الرياح وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح نحو تسفهت الرياح وربما كان المضاف إليه مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المفسنين فرحمة مؤنث واكتسبت التذكير بإضافته بإضافتها إلى الله تعالى فإن لم يصح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجوز التأنيف فلا فلا تقول خرجت غلام هند إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام انتهى وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بشطر البيت وذلك نحو عند ولدا وسوى وقصار الشيء وحماداه بمعنى غايته والثاني ما يلزم الإضافة معنا دون لفظ نحو كل وبعض وأي فيجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بقوله وبعض ذا أي وبعض ما لزم الإضافة معنا قد يستعمل مفرد لفظا وسيأتي كل من القسمين وبعض ما يضاف حتما انتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشد إيلاء يدي للبي من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة ودواليك أي إدالة بعد إدالة وسعديك أي اسعادا بعد إسعاد وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة ومنه قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني وشد إضافة لبي إلى الظاهر أنشد سيبويه دعوت, دعوت لما نابني مسورا فلبي فلبي يدي مسوري كذا ذكر المصنف ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي ومذهب سبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف وأن تثنيته المقصود بها التكثير فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين أي كرات فكرتين ليس المراد به مرتين فقط لقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير أي مزدجرا وهو كليل ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط فتعين أن يراد أن يكون المراد بكرتين التثير لاثنين فقط وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم فليس المراد لاثنين فقط وكذا باقي اخواته على ما تقدم في تفسيرها ومذهب يونس أنه ليس بمثنى وأن أصله لبى وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير فقيل لديه وعليه ورد عليه سيبوي لأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء كما لا تنقلب ألف لدى وعلى فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيد لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبى يدي مسوري فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس انتهى وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وان ينوا يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنا كإذ أضف جوازا نحو حين جانب من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة وهو حيث وإذ وإذا فأما حيث فتضاف إلى الجملة الاسميه نحو إجلس حيث زيد جالس وإلى الجملة الفعلية نحو إجلس حيث جلس زيد أو حيث يجلس زيد وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعة وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الاسميه نحو جئتك إذ زيد قائم وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون وهذا معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ أي وإن ينون إذ يحتمل إسرادها أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية فلا تقول آتيك إذا زيد قائم خلافا لقوم وسيذكرها المصنف وأشار بقوله وما كئذ معنا كئذ إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود، يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة وهي الجمل الاسميه والفعلية وذلك نحو حين ووقت وزمان ويوم فتقول جئتك حين جاء زيد ووقت جاء عمر وزمان قدم بكر ويوم خرج خالد وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم وكذلك الباقي. وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع أعني ما كان مثل إذ في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه إذ وهو الجملة جوازا لا وجوبا فإن كان الظرف غير ماض أو محدودا لم يجر مجرى إذ بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا فلا يضاف إلى الجملة الاسميه بل إلى الفعليه فتقول أجئتك حين يجيء زيد ولا يضاف المحدود إلى جملة وذلك نحو شهر وحول بل يضاف إلى مفرد نحو شهر كذا وحول كذا انتهى وابني او ما ماك إذ قد واختر واختربنا متلو فعل بني وقبل فعل معرب أو مبتدى أعرب ومن بنا سلي فنده تقدم أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما والثاني ما يضاف إليها جوازا وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماضي أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية نحو هذا يوم أو يوم جاء زيد ويوم ويوم يقدم عمر أو يوم أو يوم او بكر قائم وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين أو على حين عاتبت المشيب على الصبة بفتح نون حين على البناء وكسرها على الإعراب وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدا فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء وهذا معنى قوله ومن بنا فليفندا أي فلن يغلط وقد قرئ في السبعة هذا يوم ينفع الصادقين صدقوهم بالرفع على الاعراب وبالفتح على البناء هذا ما اختاره المصنف ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الاعراب ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا انت ألزموا إذا إضافة إلى جمل لفعال كهن إذا أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الاسمية خلافا للأخفش والكوفيين فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم وأما أجيئك إذا زيد قام فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء وهذا مذهب السيبوي وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدا خبره الفعل الذي بعده وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدا بعد إذا وإنما الخلاف بينهما في خبره فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما فيجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل زيد مبتدا عند سيبويه والأخفش ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط انتهى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا ولا يضافان إلا إلى معرفة مثن لفظا ومعنا نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين أو معنا دون لفظ نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ومنه قوله إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين بتفرق فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا فلا تقول كلا زيد وعمر جاء وقد جاء شاذا كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات انتهى ولا تضف لمفرد معرفي أي وان كررتها فأضفي أو تنوي لجزة وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفه، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلامة من الأسماء الملازمة للإضافة معنا أي ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت ومنه قوله ألا تسألون الناس أي وأيكم غدات التقينا كان خيرا وأكرم؟ أو قصدت الأجزاء كقولك أي زيد أحسن؟ أي أي أجزاء زيد أحسن؟ ولذلك يجاب بالأجزاء فيقال عينه أو أنفه وهذا إنما يكون فيها إذا قصد بها الاستفهام وأي تكون استفهامية وشرطية؟ وصفة وموصولة فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة فتقول يعجبني أيهم قائم وذكر غيره أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل نحو يعجبني أي رجلين قام وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكره أو حالا من معرفة ولا تضافوا إلا إلى نكرة نحو مررت برجل أي رجل ومررت بزيد أي فتى ومنه قوله فأومأت إيماءا خفيا لحبتر فلله عينا حبتر أيما فتى وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا أي سواء كان مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره واعلم أن أياً إن كانت صفه أو حالا. فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى نحو مررت برجل أي رجل وبزيد أي فتى وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا نحو أي رجل عندك وأي عندك وأي رجل تضر أضرب وأي تضرر أضرب ويعجبني أيهم عندك وأي عندك ونحو أي رجلين تضرب أضرب وأي رجلين تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب وأي الرجلين عندك وأي الرجال عندك وأي رجل وأي, وأي رجلين وأي رجال انتهى وألزم إضافة لدن فجر ونصب غد بها عنهم ندر ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل من الأسماء الملازمة للإضافة لد ومع، فأما لد فلابتداء غاية زمان أو مكان وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وبتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها. ولا تخرج عن الظرفيه إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن كقوله تقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما وقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه وقيس تعربها ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم لينذر بأسا شديدا من لدنه لكنه أسكن الدال وأشمها الضم قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهري إلى العصير ويجر ما ولي لدن بالإضافة إلا غدوة فإنهم نصبوها بعد لدن كقوله وما زال مهري مجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي وهي منصوبة على التمييز وهو اختيار المصنف ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر وقيل هي خبر اللي كان المحذوفة والتقدير لدن كانت الساعة غدوة ويجوز في غدوة الجر وهو القياس ونصبها نادر في القياس فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل فتقول لدن غدوة وعشية وعشية ذكر ذلك الأخفش وحكى الكوفيون رفع غدوة بعد لدن وهو مرفوع بكان المحذوفة والتقدير لدن كانت غدوة وكان تامة وأما مع فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته نحو جلس زيد مع عمر وجاء زيد مع بكر والمشهور فيه فتح العين وهي معربة وفتحتها فتحة إعراب ومن العرب من يسكنها ومنه قوله فريشي منكم وهوايا معكم وإن كانت زيارتكم لماما وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك بل هي لغة ربيعه وهي عندهم مبنية على السكون وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف وادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم هذا حكمها إن وليها متحرك أعني أنها تفتح وهو المشهور وتسكن وهي لغة ربيعه فإن وليها ساكنون فالذي ينصبها على الظرفيه يبقي فتحها فيقول مع ابنك والذي يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكنين فيقول مع ابنك وضم بناء غير من عدمتما له أضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك وعلو لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها فتعرب اذا اضيفت لفظا نحو اصبت درهما لا غيره وجئت من قبل زيد او حذف ما تضاف اليه ونوي اللفظ كقوله ومن قبل نادى كل مولا قرابه فما عطفت مولا عليه العواطف وتبقى في هذه الحاله كالمضاف لفظا فلا تنون الا اذا حذف ما تضاف اليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فتكون حينئذ نكره ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد بجر قبل وبعد وتنوينهما وكقوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. هذه هي الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه فإنها تبنى حينئذ على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد وقوله أقب من تحت عريض من علو أو من علي وحكى أبو علي الفارسي ابدا بذا من أول أو أول بضم اللام وفتحها وكسرها. فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنا والفتح على الاعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنا وإعرابها اعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل والكسر على نية المضاف إليه لفظا فقول المصنف وضم بناء البيت إشارة إلى الحالة التي تبنى فيها وهي الرابعة وقوله ناويا ما عدما مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظة وأشار بقوله وأعرب نصبا إلى الحالة الثالثة وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فإنها تكون حينئذ نكرة معربه وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم لم يدخل عليها جار فإن دخل عليها جرة نحو من قبل ومن بعد ولم يتعرض المصنف للحالتين البقيتين أعني الأولى والثانية لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب وهو الإعراب وسقوط التنوين كما تقدم فيما يفعل بكل مضاف مثلها انتهى وما يل المضاف يأتي خلفة. عنه في الاعراب إذا ما حذف يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعرابه كقوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم أي حب العجل وكقوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك فحذف المضاف وهو حب وأمر وأعرب المضاف إليه وهو العجل وربك بإعرابه انتهى وربما جر الذي أبقوكما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف كقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرا ونار توقد بالليل نارا والتقدير وكل نار فحذف كل وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها والشرط موجود وهو العطف على مماثل المحذوف وهو كل في قوله أكل امرئ وقد يحذك المضاف ويبقى المضاف إليه على جره والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له كقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره في قراءة من جر الآخرة والتقدير والله يريد باقي الآخرة ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ به والأول أولى وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإضاح انتهى ويحذف الثاني فيبقى الأول. كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا فيحذف تنوينه وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحدوف من الاسم الأول كقولهم قطع الله يد ورجل من قالها والتقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل وعطف عليه ومثله قوله سق الأرضين الغيث سهل وحزنها التقدير سهلها وحزنها فحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه هذا تقدير كلام المصنف وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله ومن قبل نادى كل مولا قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف والتقدير ومن قبل ذلك ومثله شذوذا ومثله قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم أي فلا خوف شيء عليهم وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد ومذهب السيبويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه رجل فصار قطع الله يد من قالها ورجلة ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف الذي هو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها فصار قطع الله يد ورجل من قالها فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول وعلى مذهب المبرد بالعكس قال بعض شراح الكتاب وعند الفراء يكون الاسمان مضافين إلى من قالها ولا حلف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني انتهى فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبه فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر الشركاء ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكى أو ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنصب وعده وجر رسله ومثال الفصل بشبه الظرف قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء هل أنتم تاركوا لي صاحبي وهذا معنى قوله فصل مضاف إلى آخره وجاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم حكى الكسائي هذا غ غل هذا غلام والله زيد ولهذا قال المصنف ولم يعب فصل يمين وأشار بقوله واضطرارا موجدا أي إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة بأجنبي من المضاف وبنعت المضاف وبالنداء فمثال الأجنبي قوله. كما خطط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب او يزيل ففصل بيوم بين كف ويهودي وهو اجنبي من كف لانه معمول لخطه ومثال النعت قوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن ابي شيخ الاباطح طالبي الاصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، وقوله ولئن حلفت على يديك أحرفا بيمين أصدق من يمينك مقصمي. الأصل بيمين مقسم أصدق من يمينك. ومثال النداء قوله وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقر. وقوله كأن برذون أبا عصامي زيد حمار دق باللجام الأصل وفاق بجير يا كعب وكأن برذون زيد يا أبا عصامي انت